ذريه من حملنا مع نوح انه كان عبدا شكورا وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الارض مرتين ولتعلن علوا كبيرا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 إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة يسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم الكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم اجرا كبيرا وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فَتَحْنَا لهم عذابا أَلِيمًا ويدعو الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دعاءه بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ رَأَيَتَيْنِ فمحونا آيَةَ الليل وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لتبتغوا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 اقرأ كتابك كفآب نفسك اليوم عليك حساب. ملِه تَبَافَ إِنَّمَا يَهْتَدِي مِنْ نَفْسِهِ وَمَا وَضَلَّ فَإِنَّمَا يَظْلِمُ عَلَيْهَا وَلَا تَذِرُ وَازِرَةً وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعْذِبِينَ حَتَّى نَبَعَتْ رَسُولًا وَإِذَا أُرَادَ مَا أَنْ نُهْلِكَ قَرِيَةً أَمْرُنَا مُتْرَفِيهَا فَفَتَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِي وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا من كان يريد العاجله عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم ثم جعلنا له جهنم مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مسكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا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 ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين وفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين ومن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وَإِمَّا تُرِدَنَّ عَنْهُم بِرَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تُرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا من مَّحْسُورًا إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ ويقدر يَقُودُ إِنَّهُ كَانَ لِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا وَلَا تَخْشَوْنَ أَعْنَادَكُمْ قَشِيَّةَ إِلَّا نحن نرزقهم نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطَأً كَبِيرًا وَلَا الزنا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً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 وجعلنا على قلوبهم اكنه ان يفهموا وفي اذانهم وفرا واذا ذكرت ربك في القران وحده ولوا على ادبارهم نفورا نحن اعلم بما يستمعون به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 ولدعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا اولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيله ايهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا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 قال اذهبت من تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موثورا واستفذذ من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجنك وشاركهم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 وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَرَدْتُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا فَفَأَمِنْتُمْ أَن يَخْتَسِفَ بِكُم جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ تَرَى تَرَدُّدَكُمْ وَكِيلًا أم أمنتم أن يعيبكم في هتارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم, فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدون لكم علينا به تبيعا ونَقَدْ كَرَّوْنَ بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَدْرِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضْلَنَا هُمْ وَثَبْلَنَا هُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا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 وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتدي علينا غيره وإذا لاتخذوك قليلا ولولا أن ثبتناك لقد كت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لاذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا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 قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لامسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا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 وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لثيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا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 ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفولا ويخرون للالقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى